بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يعني الشيطان يكون مصدرا واسماء قال الزجاج يعني الشيطان ذا الوسواس الخناس الرجاع وهو الشيطان جاثم على قلب الإنسان فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس قال قتاده الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ربه خنس ويقال رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه فذلك الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع من الجنة والناس يعني يدخل في الجني كما يدخل في الإنسي ويوسوس الجني كما يوسوس الإنسي قاله الكلبي وقوله في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر من بعد وهو الجنة والناس فسمى الجن ناسا كما سماهم رجالا فقال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين،